قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 م و ت و ن ع ل ي ه م ب ا ل ن ا ب ل ى ي للعلوم ه كذبا وإذ ا ت ز ت م ا يعبدون إ ل ا ا ل ل ه فأو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 أحدى. واتل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا ان تجد من دونه ملتحدا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 وقل ا هواه وكان ت ب ع أمره و فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن ا اعتدنا ل ل ظ ل م ولن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا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 وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 فلما بلغا مجمع بينهما ن سياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 ولمن ي م م ا علمت رشدا قال إ ن ك ل ن تستطيع معي صبرا وكيف ت ص ب ر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا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 كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا ذ ل غ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ن إ